الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه ل موضوع ا ج د أ اليوم إن شاء ا ل ل إن ت ف ا ص ي ل ما م ذكرناه ج م ل ا ف ي ذلك الدرس قال الإمام ل ا ن و و ي رحمه المزهق الله الفعل المزهق أ ي القاتل للنفس ث ل ا ث ة أ ي أ ن ه ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م عمد و خ ط أ وشبه عمد يعني إ م ا أ ن يكون ق ت ل عمدا و إ م ا أ ن يكون خ ط أ و إ م ا أ ن يكون شبه عمد ف إ ذ ا قصد الجاني قصد المجني عليه وقصد الفعل فهو العمد و إ ذ ا قصد الفعل لكنه لم يقصد عين المجني عليه فهو ا ل خ ط أ و إ ن قصد عين المجني عليه إ ل ا أ ن ه لم يقصد الفعل لم القتلى يقصد فهو شبه العمل ي على تقصير سنذكره في ضابط كل واحد من هذه ا ل أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة هذا تقسيم مبدئي و إ ج م ا ل ي للموضوع روى وهو الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن محمد بن إسحاق رحمه بن محمد فزيمة بن بن عن من م ا ل ش ت ه د يقول ن الذين ينتسبون إلى الإمام الشافعي إلى ل ومشتهد م ابن خ ز ي م ة حضرت مجلس المزني يوما ف س أ ل ه رجل من العراق أئل أهل اين ل ل ع ر ر ا أصحاب ا ق من أ ف ك ا ت كلمة اهل ل الماضي يقال كلان ع ر ا ق في من أ العراق من أهل, العراق من أهل الرأي من اصحاب ل ر أ أ ي من أبي حنيفة رحمه ا ل ل تعالى ولكن ل ه أصحاب ا ر أ ي أعم أبي من حنيفة أ ب و ح ن ي ف ة من أ ص ح ا ب الراي أ ي ف إ ذ قلنا قال ن أبو ح فاذا ة هو من أهل من ل ر أ ي و إ قلنا قال أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي تاره ة يقصد ب ذ ا الكلام يقصد بهذا الكلام أ ب و ح ن ي ف ة ويقول ت ا ر ة ص د أ ب حنيفة, وتارة يقصد أبو حنيفة مع آخرين ي ف مع ق و ابن خزيمه ة ر ح م الله تعالى حضرت مجلس ا ل م ز ن ي يوما ف س أ ل ه رجل من العراق عن شبه العم د أ ي من أ ي ن اتى بشبه العمد قال له إ ن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطا ف ل م ا قلتم انه ث ل ا ث ة أ ط ن ا ف فاحتج عليه المزني بما روى أ ب و داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن سفيان بن ع ي ي ن ة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعه عن عبد الله بن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا إ ن في قتيل عمد الخطا قتيل ا ل ث و ط أ و العطاء م ئ ة من ا ل إ ب ل م غ ل ظ ة منها أ ر ب ع و ن خ ل س ة في بطونها أ و ل ا د ه ا أ ل ا إ ن في قتيل عمد الخطا وهذا هو القسيم الثالث للعمد و ا ل خ ط أ شبه العمد فقال المناظر أ ت ح ت ج علي ب ع ل ي بن زيد بن جدعان هذا مما لا يحتج به فسكت المزني ل أ ن ه لم يكن من أ ر ب ا ب ص ن ا ع ة الحديث قال ابن خ ز ي م ة وكان في مجلس المزني فقلت للمناظر قد فقال للمزني أي العراقي زيد جدعان وخالد رواه غيره غير لروايتهم تناظر أناظر أيوب وهم يحتجوا جماعة التختياني يحزا هذا أنا أناظر المزني فلماذا منهم ممن للمزني أم يعني علي أي بن بن أنت أنت تدخل فقال المزني إ ذ ا جاء الحديث فهو يناظر ل أ ن ه أ ع ل م به مني ثم أ ت ك ل م فالمهم أ ن يصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الحق هذه فيها أ و ل ا إ ث ب ا ت شبه العم د وهو ا ل ق ت ي م الثالث للقتل العمد والقتل ا ل خ ط أ وفي نفس الوقت فيها شيء آ خ ر وهو أ د ب العلماء بعضهم مع بعض وكيف أ ن الواحد منهم يكمل ا ل آ خ ر ل أ ن ه لا يوجد إ ن س ا ن في الدنيا يجمع كل العلم ويقول لا أ ح د يعلم غيري كل الناس في هذه الدنيا الإنسان والذين وصلوا إلى الدرجات العليا في كل فنون العلم خلت قال الإمام الدين الراجل تلامذته قال نبوغا جانب قصورا جانب فنون في في في في صفر يجد في وصيته هذه لابنه وقد أو مع آخر ما تركت فن الا و خ ط فيه وما وجدت صاحب فنين إ ل ا وهو أ ض ع ف من صاحب فنين واحد فابن خزيمه رحمه الله تعالى كان يلقب ب إ م ا م ا ل أ ئ م ة وكان قد بلغ ا د ر ج ة العليا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يحضر مجلس الامام ع ا ل آ خ ر و ا ل ل ع م رحم ب ي ن أهله نسأل أن الله تعالى ي ذ ب لآداب ن ا العلم أهل وبأداب الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. واحكام ب د ب ا ل ل س الصالح الله رضي وأرضاهم عنهم تعالى و أ القتل ليس من حيث العمد وشبه العمد و ا ل خ ط أ و إ ن م ا من حيث الحل والحرمه من حيث الأحكام الخمسة ينقسم إ ل ى خمسه ة أحكام أو ت ت ع ي احكام الخمسة ف ت ا ر ة يكون واجبا و ت ا ر ة يكون حراما و ت ا ر ة يكون مكروها و ت ا ر ة يكون مباحا فالواجب كقتل المرتد إ ذ ا لم يتب قتله واجب وكذلك قتل الحربي إ ذ ا لم يسلم أ و يعطي الجزيه اذا اعطى ا ل ج ز ي ة لا يقتل ف إ ن ابى الاسلام و أ ب ا دفع ا ل ج ز ي ة فقتله واجب و م ا الحرام قتل المعصوم بغير حق كما بينا هذا في ا ل د ر س الماضي لحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر ل وأما عدده من أكبر و م ك ر في هو قتل الغاز ب ه ا ل ك ا إذا ا ف ر لم ل ل يسب ه ورسوله ح الغزو ة ا ل إ ذ ا ر أ ى ا ل إ ن س ا ن قريبه الكافر فالمفترض به أ ن ي ت أ ل ف قلبه و ي ف ت ن إ ل ي ه لعل الله تعالى يهديه ف إ ذ ا قتله ما يقال إ ن قتله حرام ولا يقال إ ن قتله مكروف إ ذ ا لم يسب الله ورسوله كان م س ا د م ا ولكنه إ ذ ا سب الله ورسوله لا عند ذلك ما يكون قتله مكروها بل يكون قتله مندوبا أ و واجبا و أ م ا المندوب قتله إ ذ ا سب أ ح د ه م ا اذا سب الله تعالى او سب رسوله ا طبعا وإمام مالك م ر الله تعالى يقول إذا الإنسان الله تعالى مرتدا يقول يصير يقول فلو وبعض سبى كان مسلما مرتدًا. نعم. وبعض العلماء يشجد فيه وأظنه يقول ما يستثاب يقتل ثورًا. إ ذ ا ث ب الله تعالى ف إ ن ه لا يستتاب ويقتل فورا يصير قتل من قبيل الواجب أن ه م أن يستدقهم واما إ م أن ي ن عليهم ب ل عليهم ف الفداء د ا وإما ء يمنى ما أن بغير حسب ت قتل ض ي م ص ح ة ا ل وأما قتل خ ط أ فلا يوصف بحرام ولا بحلال ل أ ن القتل ا غير مكلف ما قصد هذا ولا رمى إ ل ي ه ولا كان يتصور ه و إ ن م ا وقع منه من غير قصد منه نعم لأنه المجنون كفعل بحرام مكلف فيما فلا يصف فهو لا بحلال ولا بحرام. لأنه غير مكلف أخطأ به أخطأ و ا ل ب ه ي م ة هذه إ ح ك ا م القتل ا ل ث ل ا ث ة العمد و ا ل خ ط أ وشبه العمد القصاص لا يكون في ا ل ث ل ا ث ة و إ ن م ا يكون القصاص في قسم واحد منها أ ل ا وهو العمد بالشروط التي سنذكرها و أ م ا قتل ا ل خ ط أ فلا قصاص فيه وكذلك قتل شبه العمد أما القصاص في العمد لقول الله تعالى كتب عليكم القصاص الله تعالى القصاص القتلة الحر بالحر لقول في في كتب ومن ا بالعبد والأنثى ل ع ب د ا القصاص في الخطأ فلقول الله تعالى وما ا عدم وجوب فلقول في ك لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا أ ومن م م ن يقتل ؤ خطأا فتحرير رقبه مؤمنه وليه مسلمه إ ل ى آ ه ل ه إ ل ا ان يصدقوا فلا يجب فيه القصاص واما قتل شبه العبد فلا قصاص فيه في الحديث الذي ذكرناه عن نبي صلى الله عليه وسلم عن عبد ل وسلم ي ه عن ع الله بن عمر أن ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال الا ل عليه ل ه و ل ان إ في قتيل عمد الخطا قتيل الصوت أ و العظه م ئ ة من الابل م غ ل ظ ة منها أ ر ب ع و ن خلفه في بطونها اولادها ل القصاص القدس العمد بالشذوط ع م وإنما د يكون القصاص فقط في فقط التي تنذكرها إذا استوفى الشروط القاتل يقتص فإن ما ن ه ويقتل م هو شبه العمد كان سيتكلم ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ت على ا على بيان كل واحد من هذه ا ل أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة قال العمد هو قصد الفعل العدوان الفعل الذي هو القتل قد يكون ردوانا عدوان وكان مصصنا فمن يكون يكون غير هو وقد قد زنى ف إ ن ه يقتل حدا قتله ما يعتبر عدوانا ولو عدا عليه رجل من الشارع وقتله ما يعتبر قاتلا للنفس قد, يؤدبه القاضي قد يعذر ؤ د قد ب ه القاضي ي ل أ ن ه اعتدى على سلطه القاضي لكن ما يقال له إ ن ك قاتل لانسان قتلا عمدا يستوجب ا ل ق ط ا ب ما يقتص منه أو لو أن إنسانا جنى على أبي إنسان آخر أو لو وكان هو على على مثلا إنسانا جنى إنسان جنى ابنه آخر صاحب الدنيا فشرط ق وقتل القاتل ما يقال في قتله هذا إنه قتل عدوان. هو قتل قتله بحق قد القاضي ا ما هذا عدوان عدوانا وإنما م عمد نعم هو وتد سلطته لكنه ليس لكن لأنه على في يؤذبه ف إنه القتل العمد أ ن يكون عدوانا قتل فالقتل قصد العمد الفعل عمد عدوان نعم فالقتل العمد هو قصد وأن عين يقفد الشخص ي ق ص د الفعل و ي ق ص د عين الشخص فلو قصد الفعل وما قصد عين الشخص ما يعتبر هذا, هذا عمدا الفعل وعين الشخص بما يقتل غالبا بما يقتل لا يكفي أن يقصد الفعل وأن يقصد عين الشخص ويعتبر وعين عين قصد يقصد يقصد وأن يقتل يكفي خطأ أن بل لا بد أ ن تكون ا ل و س ي ل ة التي يستعملها للقتل مما يقتل فلو أ ن ه قصد أ ن يضرب إ ن س ا ن ا معينا بمسطره مثلا هذا ما يؤدي إ ل ى الموت ف إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن ما يعتبر هذا القتل قتلا عمدا فلا بد أ ن تكون ا ل و س ي ل ة التي يستعملها مما يفضي الى الموت غالبا, مما يفضي إلى الموت غالباً نعم وهو والشخص قصد الفعل بما يقتل غالبا جارح أو مثقل م ب او يقتل غالبا جارح أ مثقل يجوز أ ن ت ق ر أ ه ا على الجر على البدليه ويجوز أ ن ت ق ر أ ه ا م ر ف و ع ة على القطع م عندكم في المثل شكلها بالرفع ولكن يجوز فيها الجر وهو قصد بما يقتل غالبا جارح أو مثقل إن كنتم بالرفع الفعل ولكن إن تذكرون أننا يشكلها في فيها يجوز الجر والشخص غالبا جارح يقتل وهو أو قصد تكلمنا في الدرس الماضي على ا ل خ ل ا ف ي ة التي بين الجمهور وبين أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى بالقتل بالمثقل الجارح لا خلاف فيه إذا بجارحه السيف مثلا لا خلافة فيه بين العلماء انقصاص قتل قتل قتل بمثقل يستوجب قتل ولكنه لو بالمحدد السيف بحض بين بعرضه فيه أنه كأن كأن أعطى عنق إنسان بحضه أمسك أن وليس في ما ووضعه على وضع على أو صدره حجرا مثلا حتى اختنق أو حتى أو مات بهذا الحجر هل يعني هذا ل ه يعتبر عمدا أ م لا يعتبر عمدا قلنا أ ج م ه و ر على أ ن ه يعتبر عمدا و أ م ا ا ل إ ب ا م أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى فلم الآن الحبيب عمدا مع ما عمود يعتبره استثناء تنذكره دليلنا على ذلك قول الله تعالى على أ ن القتل بالمثقل يعتبر عمدا ق ومن ل الله تعالى و قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ا ولم يميز القرآن مظلوم يميز بين ومظلوم هذا قتل فلا بد أن يكون لوليه فلابد في يكون الصحيحين جارية فعل فاومات ل ن أ فلان حتى س ى ي ي ه و د ف أ أ و م ب ر أ س ه ا يعني لما سمي اليهودي أ و ما نعم هذا الذي قتلني نحن قرأنا هذا الذي ا ل في ر د سيره ا ا ل م ض ن ص الحديث ل أ ن ا نعم فيها من ه ل ا ن الذي ي ي ه و د ا ل قتلني فأخذ فاعترف بالسيف رأسها اليهودي وما قتلها إنما بينها رضى حجرين إ ذ ا قتلها بمثقفل وما قتلها بمحدد ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم برب ر أ س ه بالحجاره ة و ذ هذا ا حديثا رواه البخاري الأحاديث المتفقين على قال القصاص بالنص يعني في القرآن الكريم وفي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم ما تكلم على الوسيلة حكية حديث في يعني في وفي عليه في التي يقتل فثبت ومسلمون وسلم وإنما بها قتلها على صلى تكلم على ومن نص قال م ل و م وأما ا الحديث ف ق د نص ع ل الوسيلة ى و ه ي أن الخشب أ م ت قد ر ض رأسها حجرين معنى ذلك أنها قتلت بغير محدد في ولا فرق بين حجرين وحجر لا فرق بين الحجر فرق الحجر أنها القيسل المثقل ولا لا والحديث لا فرق بين بين بين بين في معنى محدد وقطعة ذلك قتلت ل خ ا ل ث ق ي ل ة التي ت ف ذ ي م الى إ الموت بدلا أو ق ط ع ة من رصاص أ و ق ط ع ة من زجاج كله يعتبر بمعنى واحد ولذلك قال وقيت عليه ا ل ب ا ط ل و أ ب و حنيفه ة ر ح م الله تعالى وافقنا على أ ن القتل بالعمود الحديد موجبه للقوض النبي ل حديث ي ع القواد ص ل والسلام أوجبه في الحجر وأبو حنيفة رحمه الله العمود الحديد إذن لابد ا ة حنيفة أوجبه وأبو أوجبه رحمه من أن في في ي إذن ا ما ا ل لذفرق م بين ع د من ل ح ي بين بين غيرهما د وما وما الأمور من الحجر الثقيلة الأخرى. ولذلك ذهب جماهير العلماء إ ل ى أ ن القتل إ ذ ا كان ب م ت ق ل يكون كالقتل بمحدد ويستوجب القصاص سواء كان بحجر أ م كان بعمود من حديد ل أ ن خ ص و ص ي ة الحجر ليست مقصوده ة نبي ي ع ل الصلاة والسلام ما القصاص لأنه قتلها فلو قتل بأي شيء أفضل إلى موتها فالحكم واحدا القتل العمد الفعلية لأنه فلو قتل أفضل إلى قصد أوجب نعم بأي بحجر يعتبر شرط شيء إذن والشخص بما يقتل غالبا جارح او مثقل في كلا الحالين يوجب القطاب فإن, فان فقد قصدهما لا قصد الشخص ولا قصد الفعل قال وقع وقض فامت انطر عليه ل بأن ويمكنك وعوه أ و رمى شجره ف أ ص ا ب الرجل فمات ه هذا يعتبر خطا يعتبر فتلا خطا لعدم قصد عين الشخص وعدم قصد الفعل إ ذ ا وقع عليه ومات لا قصد عين الشخص ولا قصد الفعل و أ م ا إ ذ ا رمى سهما الى ش ج ر ة ف أ ص ا ب شخصا وقصد الفعل ل ك ن و م ع قصد عيناه ل ش ففي كلا الحالين لا يعتبر قتلا عمدا و إ ن م ا يعتبر قتلا خطا أ واذا قصدهم بما لا غالباً يقتل عرفنا الخطأ قصدهما ل ل والشخص الفعل الشخص لكن ف ع وكصد قصد بما لا يقتل غالبا ضربه بشيء لا يؤدي الى الموت كما لو ضربه بعصا لا ت ؤ د الضرب بها الى الموت فمات هذا الانسان قال فانه يسمى شبه عمد. سمي بذلك لانه اشبه العمد بذلك القصد شبه يسمى في ويسمى ايضا سمى سمى عمد ما الموت العمد عمد بشبه وقصد ولذلك وعمد ويسمى الضرب مثل له ب أ م ث ل ة ومنه الضرب بصوت أ و عصا عصا لا تفضي إ ل ى الموت أ م ا لو ضربه بعصا ك ب ي ر ة لها ر أ س ثقيله هذا يعتبر ك م ا رضخ راسه بحجر نقول الناس منها الموت الموت ويعتبر بشروط بشروط العصى التي لا تفضي إلى الموت عصى اعتاد الناس في عمالها لا تؤدي إلى اعتاد فمات منها يعتبر هذا عصى يعتبر عمد عمد تفضي تؤدي في شبه شبه ليس فقط ان يستعمل العصا ان, أن ل يكون و لا ولو ان يبطي يقطعه الضرب ضربا خفيفا نعم والا يوالي بين الضربات ضربه ا ل آ ن ضربه بعد س ا ع ة ضربه ض ر بعصا ب لا تقضي غالبا فهذا ما يسمى عمزا وأن لا يكون الضرب في يسمى م يكون وأن ت ر رأسه ضربه ب ه على أو ف رقبته أو ضربه على ضربه قلبه على في الى أ م من ضربة واحدة قد يموت ا العساسة واحدة الإنسان كان الوسيلة لا ك ن ولو ل ضربة قد تغذي إ الموت غالبا وأن لا يكون هناك حر أو معين على لأن هناك معين لا على الهلاق الضرب في الحر في حر برد قد ت ذ ه ق روح ا ل إ ن س ا ن مع ض ر ب ة و ا ح د ة ولا تزهق روحه بعشر ضربات من مثلها في ح ا ل ة اعتدال الجو فالجو له أ ث ر كبير على هذا الموضوع هذا هو لأنه بها منها أضوه وخذ هذا الشرط الرابع والشرط الخانس أن لا يشتد الألم ويبقى إلى البوت لأنه سيأتي معنا إنسانا استعمل إنسانا واستمر هذا الورب والألم إلى أن مات ويبقى لو وتورم إلى فتألم إلى يشتد إبرة فيعتبر عمدا أن أن سيأتي أن ل أ ن ن ا نعلم ب أ ن هذا الموت كان بسبب ذلك الوقت الصغير مع أ ن ه انها إبرة مع أ إ ب ر ة ص غ ي ر ة إ ذ ن من شروطه أن ل ا يشتد ا ل أ ل م ويستمر إ ل ى الموت أ م ا لو ت أ ل م وبعد ذلك زال ا ل أ ل م ثم مات بعد ف ت ر ة لا ما يعزى موته إ ل ى هذا الضرب إ ذ ن يعتبر القتل شبه عمد إ ذ ا قصد ا ل إ ن س ا ن الفعل والشخص ة كالقتل العمد لكن بما لا يقتل غالبا كضرب بصوت او عصا بالشروط ا ل خ م س ة التي ذكرناها ان يكونا خفيفين والا يوادي بين الضربات والا يكون الضرب في مقتل والا يكون هناك حر او برد يعينان ي على ا ل ه ل ا ق والا يشتد ا ل أ ل م ويبقى الى الموت فإذا تخلف شرطا من هذا ه ل القتل ش ش ر فيعتبر يعتبر و ط عمدا، ب ما هو عمدا هذا ه ضابط ا ل أ ق س ا م الثلاثه ة ضابط ضابط ضابط العمد، ضابط الخطأ، ب ش العمد ضابط العمد أن الشخص والفعلة بما يفضي إلى الموت شبه العمد أن الفعل والشخص ولكن بما لا يفضي إلى الموت وأما ضابط الخطأ إلى ولكن إلى يفضي يفضي شبه أن أن يقتد يقتد فهو أ ل او يقصد الفعل ل انه يقصد الشرط أو أنه لا يقصد الفعل ولا يقصد الشخص ففي كلا الحالين يعتبر القتل ق ط ع ا الان عندنا بعض الصور التي تتردد ث ا ر ه تكون عمدا و ث ا ر ه لا تكون عمدا ل أ ن ن ا قلنا إ ن شبه العمد قد ينقلب إ ل ى عمدا إ ذ ا تخلف شرط من الشروط ا ل م ذ ك و ر ة نعم قال فلو غرز إبرة بمقتل ا غرز إ ب ر ة بمقتل من اماكن م ع ي ن ة في الجسد م ع ر و ف ة عند ا ل أ ط ب ا ء إ ذ ا أ ص ي ب ت بوخز ا ل إ ب ر ة ا ن يموت م فيها ب ا ش ر ة يعني ف ي بعض ا ل أ م ا ك ن ف س ا ئ يموت ة الإبرة إذا أصيبت ي بوقت في الإنسان فيها و ر ا أماكن حساسة ك ث ر بمجرد غرز الإبرة ة في ف ي جسد الإنسان تغذي إلى ل ا م و ت تغذي قد م ب ا ش ر ة مباشرة وقد يموت لا مباشرةً لكن تغذي ب س ب بها و ك ل ك م تعلمون أ ن في ا ل ر ي ا ض ة بعض ا ل أ ل ع ا ب أ م ا ك ن ح س ا س ة يضرب و ا بها في ق ص م ه في مكان معين ضرب ق ف ي ف ولكن يقضي إلى, إلى هلاكي به أ الأمور الى في فعمد مقتل الموت يعتبر ذ ل إذا غرزها بغير م ق ل اذا غرزها بمقتل لا خلاف فيه و أ م ا إ ذ ا غرزها بغير مقتل كان غرزها بفخذه أ و ب أ ل ي ت ه غرز إ ب ر ة قال إ ن تورم وتالم حتى مات قال هذا يعتبر عمدا لحصول الهلاك به ولا يشترط أ ن يجتمع ا ل أ م ر ا ن ا ل أ ل م والورم فاذا إ ذ تألم واستمر الألم إلى أن ما تعتبره تنعلم الألم أن أثر إلى لم مقتل ما يظهر غرزه بغير مقتل غرزه فإن ب قد ف خ ه غرزه أو في س ق ه في أماكن لا تالم ؤ د ي إلى ومات ت و ل يظهر أثر م ا الألم عليه أو ما حتى بألم نهائيا كالإبر التي نستعملها عليه بألم أحسى الآن للعلاج مثلا فإن لم يظهر أثر ومات في إ ن لم ظ ه ر أثر و م الحال ت في ا و من ا تألم هذه مات من الحال في ه ا ل إ ب ر ة ق سيعتبر شبه عم ل أ ن ه لا يقتل غالبا ً هذا ا ل إ ب ر ة م ا تقتل غالبا ً الناس يستعملون الابر دائما ً لو غرز ا ل إ ن س ا ن إ ب ر ة م ا ت ن ض ب ي ه الى الموت إ ل ا في بعض الحالات ربما ويكون هذا أ م ر ا ً شاذا ً وليس أ م ر ا ً طبيعيا ً فهذا عند ذلك يشبه الضرب بالصوت الخفي ف وهناك أ ق و اقوال ل بأنه خطأ أ وهناك ب أ ن ه لا يعتبر خ ط أ وليعتبر ا عمدا ً والمكتبه المذهب في أنه يعتبر شبه عمد ا ل أ ن ه أ ف ض ى إ ل ى الموت بما لا يقتل غالبا حسب الضامر الذي ا ذ ك ر ن هذا إ ذ ا غرز ا ل إ ب ر ة بمقتل يعتبر عمدا غرزها بغير مقتل قلنا إ ن حدث الم ومات أ ل مع ل و ر م ر م الانسان م يحدث و ت إ في العالي يعتبر شبه عمدا ف إ ذ كما لو غرزت إ ب ر ة في أ خ م ص ا ل إ ن س ا ن في أ س ف ل رجله في الجلد هذا الجلد لكنه ج ادخلها يعني إ ل ى م س ا ف ة ع م ي ق ة نوعا ما ا قال لو غرز فيما لا ينم كجلد في عقب إذا بالغ في إدخالها وآلمته صارت مستابع وأما إذا أدخلها إلى الأماكن الميتة التي لا عقب لو كجلدة وآلمته إلى ألم غرز في فيها ينم يحدث ي كشق ه ئ قال فلا شيء في غرزها بحال سواء أمات في شيء بحال س وكثير ا أمات الحال أم بات ء أم في ل بعد ذ لأن الموت لا يعزى إلى م يعزى ل الأمور هذه ه ا ن ئ ا ما ق د الله تعالى له أن ي من و وكثير ت م الحالات يقع الموت في صور ربما يعزى الى انسان إلى اخر موت هذا ا ل إ ن س ا ن يمشق واحد ا ل أ ش خ ا ص يحمل على ر أ س ه فول للبيع وفيه لبن فانقلب الفول على على ا ل إ ن س ا ن هذا عليه ه و يمشي بجانبه التفت إ ل ي ه بالضربه ة ذ ا الفعل متعمل ووجده قد م ة فربما لصمه ربما كان من المحتمل أ ن يلصمه فهذه ا ل ل ق ب ة يا ت ر ي ر ت ي تفضي إ ل ى الموت ل ق م ة هذه م ا تفضي إ ل ى الموت نهائيا لا اجل هذا ا ل إ ن س ا ن فمات ربما تقع في ا ل ح ي ا ة يعني مصادفات لكن كل عاقل يقول هذا وقع م ص ا د ف ة مثل هذا ما يقضي إ ل ى الموت نهائيا هذا بالنسبه لغرز الابره إ نحن سنمر على صور كثيرة متعددة لكنها لا ضد منها ن حتى نضبط القتل أ و استعمال للسلاح و إ ن م ا هي ص و ر ة ح ب س لو أ ن إ ن س ا ن ا حبس إ ن س ا ن ا اخر حتى مات هل يعتبر, حبسه؟ هل يعتبر موته قتلا عمدا ام لا يعتبر قتلا عمدا في صور م ت ع د د ة الصوره ة الأولى لو ح ب ومنعه الاولى ط ع م ا ش شرابا ر ا البيت طعاما الوقت ا ب وضعه ولم وفي يعطيه يعطيه منعه في نفس لم ل ل ط لو ت ر ك و ا في البيت ما اعطاه و طعاما وشرابا ل ن ا س و كان ب إ م ك ا ن ه أ ن ي ط ل ب و ي أ ك ل ويشرب لكنه لا طلب لا أ ك ل ولا شرب هذا لا يعتبر ميتا بسبب الحبس ه حبثه ومنعه الطعام ومنعه من الطلب منع أحد أن يقترب منه من أحد أو منعه أن يخرج من الغرفة حتى الطعام عنه أو ليشربه بالقتل والشرب الطلب يقترب اقترب يطلب ويبحث يطلب الطعام أحدا الغرفة الطعام الماء لكن لو من منع أن ومن من أن من أو أو أحد حتى يخرج منعه حتى مات قال ف إ ن مضت م د ة يموت مثله فيها غالبا جوعا أ و عطشا فهذا يعتبر عمدا ف ظهور قصد إ ل ه ل ا ك به أ م ا لو حدثه ب د و ن طعام وشراب دقيقة و ا ح د ا ل ه الى ا ل غ ر ف ة رجع وجده ميتا هذا ما مات من س ب ب الجوع والعطش مات من الخوف نعم هذا له حكم يعذر الفاعل إ ذ ا كان قد فعله عدوانا لا شك في هذا لكن ما, يقص منه ما يقال ص منه م ي ق إ ن ه قتله عمدا ما يموت ا ل إ ن س ا ن ب د ق ي ق ة و ا ح د ة ولا بلص ساعه ولكنه لو كان حبسه ف ت ر ة يموت الناس بمثل هذه ا ل ف ت ر ة إ ذ ا منعوا من الطعام والشراب فيعتبر قتلا عمدا وهذه تختلف باختلاف حال المريض وباختلاف الجو من حر وبرد عوامل كثيره ة تتدخل في مثل في ذ ا الموضوع هناك بعض الناس بعض س ي تتدخل ط ي يصبروا ي ع ساعة بعض و ن أن الناس س ط ي يصبروا في ع ساعة ساعة و ن أن صبر الشتاء ومن ق يصبروا في الصيف ي عشر دقائق ف ت في هذا باختلاف الزمان باختلاف المكان باختلاف ب ط ع ة بانفرحة الشخص و مثل ر ض كلها عوامل تتدخل م في مثل هذا الموضوع الذي فل يوجد عنده مرض لانه و ضربه ل إ س ا ن بعصر ضربه واحد ميتاً. هذا لو بالعصر ضربة واحدة يعتبر بما يبصي الى الموت غالبا فنحن خفيفا الآن ندرس نستطيع أن نأخذها قوانين جامدة غير نحن ندر نستطيع أن نطبقها يعني أن يكون وأن يكون وأن هناك بالحركة أشياء ما جامدة قابلة صورا عاما ما الشروط التي ذكرها العمد الضرب لا, يكون أن يكون خفيفاً وأن لا يكون متواليا ذلك قل بعد برد غير حر أو بشبه هذه على هذا المنوال ان أ لا يكون عند ا ل إ ن س ا ن مرض يفدي إ ل ى الموت بصوت واحد نفس الشيء ربما كان المرض أكثر من الحر والبرد لأن الحر والبرد مباشرة مرض أمراض كثيرة قلب بالقلب العذاب من الموت الألم مثل مثلا كان لا هناك الإنسان تتفاعل أنواع لكن لأن عنده عند نوع من إلى مثل يقضي مع ف إ ذ ا ع ذ ب بنوع من أ ن و ا ع العذاب التي لا تفضي إلى الموت إلى تفضي غالبا لكن لا ت فعمد ي إلى الموت في هذا الإنسان صاحب هذا المرض ت قتل ب ر ع لظهور ا يعتبر شبه قصد الاهلاك به ولذلك قال الشيخ الشربي ن رحمه الله و تختلف ا ل م د ة باختلاف حال المحبوس ق و ة و ضعفا والزمان حرا وبردا ل أ ن فقد الماء في الحر ليس كفقده في البرد ما في شك في هذا و ق و ة الضعيف على التحمل أ ق ل من ق و ة القوي على التحمل و يختلف و إ ن لم تمض هذه ا ل م د ة ا ل م ذ ك و ر ة كما قلنا حبسه الناس يصبرون عشر ساعات مثلا ولكنه وجده هو قد مات بعد ست ساعات حتى يأنك؟ لا. فنحن يجب علينا ان نراعي هذا ا ل أ م ر فقال إ ذ ا مات قبل مضي ا ل م د ة التي يموت الناس في مثلها بسبب الحث من الجوع والعطش إذ المذكورة المذكورة لم قبل المدة قبل المدة لضابر ما ومات عمد ما ومات يكن يسير كان كان غن به به سابق فشبه به سابق طبعا جوع جوع جوع وعطش وعطش وعطش وإن كان سابق باختلاف حال الحابث إذا به بعض جوع أو عطش ع أو يختلف ل ما ل حاله علم ح ا ب ث أ ننتظر ه ك ا جائعا منذ ث ل ساعات وأنه إذا حبث ساعة سوف إذا ساعة ما يموت ت وأنه وحبث أكثر من ن ن حبث ا ل آ ن ا ل م د ة التي يموت الناس غالبا في مثلها في ح ا ل ة عدم جوعهم وعطشهم قال الحابث الحالة علم فإن وكانت م د ة حبسه بحيث لو أ ض ي ف ت ل م د ة جوعه أ و عطشه السابق بلغت المده القاتله ا ب م ا فيعتبر إ ن ه لا عمدا ولذلك قال وإلا قال لم يعلم الحادث الحال شبه لأنه لم يقصد إهلافه يقصد بأن فيعتبر شبه عمد إ ذ اذا مسألة الحبث إ حبسه ف ت ر ة يموت الناس بمثلها ومات ف إ ن ه يعتبر عمدا بشرط أ ن يمنعه من الطلب و إ ذ ا لم ت م ج المده ا ل م ذ ك و ر ة ف إ ن لم يكن به جوع وعطش سابق يعتبر شبه عمد ولكن مع هذا يعني يختلف مع المكان هذا هذا أيضا باختلاف نوعية نوعية المدة إن فيما بعض الناس ج ر د س ت د ع ا ه لو ل ل ش شدة ر ط ة من خ ف قد يموت ارهق مثل、هذا. فيما لو هذا أ إ ن س ا ن ا بصوته أ و أ ر ه ق ه باستدعائه اذا السلطان استدعاه فمات ماذا يكون حكمه فياتي معنا تفصيل هذا إن إلى لكن الآن أنه نضت الناس أنه شاء شبهة الله قادمة الصورة الحبس ما المدة التي يموت الناس بمثلها إلا أخذه أنه في في يموت يعتبر صور ما عمد. هذا إ ذ ا لم يكن به جوع وعطش سابق و إ ن كان به بعض جوع وعطش يختلف باختلاف حال الحادث لا ننتقل الامام النووي رحمه الله تعالى الى القتل بالسبب نحن عندنا قد يكون القتل بالمباشره بان يمسك انسان انسانا ويقتله وقد يكون القتل لا يكون بالمباشره وانما يكون بالسبب بان يكون متسببا بالقتل فهل يعتبر القتل, هل يعتبر القتل بالسبب كالقتل بالمباشره قبل ان نتكلم على هذا الموضوع لا بد لنا ان نعرف ا ا ل أ ق ما له س ب ب أو ل دخل في إ ه ازهاق ق الروح وما ليس الروح م اما له دخل في إزهاق الروح. ما له دخل في إ أ ن يكون م ب ا ش ر ة وهو ما يؤثر في الهلق ب أ ن يمسك السيف ويقتله هذا قتل أ و إ ز ه ا ق للروح ب ا ل م ب ا ش ر ة أ و جرحه جرحا حدث به أ ل م وورم واستمر إ ل ى أ ن م ا هذا يعتبر قتل ب ا ل م ب ا ش ر ة واما أ ن يكون الفعل شرطا لا سببا ولا مباشره ا بجبافتنا السابقة أن الشرط ما ونحن نعلم أن من ع يزم م د العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثل الوضوء الصلاة عدم الوضوء عدم الصلاة لا يلزم من وجود الوضوء لا وجود الصلاة ولا عدم وجود الصلاة مثل ولكن عدم عدم عدم عجم وجوده وجود وجود وجود وجود يزم من يزم من يزم من بأن صحة قال الشرطون هو ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله لا يؤثر في الهلاك ما يؤثر في إ ز ه ا ق الروح ولا ي ح ص ل إ ازهاق الروح قال ت ل لكن ف عنده ب غ يحصل ر ه ي التلف عنده لكن ليس بغيره س بسبب ب ب ه وإنما ويتوقف ت أ ث ي ر ذلك الغير عليه لكن ذلك الغير الذي حصل به ا ل إ ز ه ا ق لولا وجود السبب لما حدث د م ل قال إيش؟ مثل الحفر مع التردي أ ن ا حفرت بئرا لولا حفري للبئر ما يموت ا ل إ ن س ا ن حفرت البئر وتردى فيها إ ن س ا ن كما حدث الان البئر ليس سببا لم لما و وجد, وجد الموت يلزم من عدمه العدم وجود البئر لا يلزم منه لا وجود الموت ولا عدم وجود المس ولذلك سميناه شرطا قال ف إ ن ه لا يؤثر في التلف ولا ي ح ص ل حفر ا ل ب ر لا يؤثر في تلف الناس ولا يحصله ت ل ف م وإنما بيأثر قال المشي نحو والذي قال البئر ا أشي بأثر يحصل ل تلفهم والتردي ي ف و ا د ا م ا سقوطه اي ل ب واستدامه قعرها ولم إلى يرجي إذن تلفه ش ي ه وسقوطه واستدامه و بالأرض ا ل ذ ي أ ث ر ولولا م ا ا حفر ب بذاته ئ ر يؤثر لكنه شرط ما لكنه ل وجود البئر لما مات هذا ا ل إ ن س ا ن هذا يسمى شرطا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم إ ذ ا ا ر ع ن ن د ا قتل ب ا ل م ب ا ش ر ة وقتل بالشرط ط ف ع ل ا ل ل لكن ق ت شرط يعتبر حفر البئر شرطا لازهاق الروح لولا وجود البئر ي لما ذهقت الروح لكن اثر في ا ل إ ز ه ا ق لا أثر في المشي والسقوط والاصطدام ا بالأرض الذي الروح البئري شرط. إذن أنا ا م لكن أذهق حفر إذن شرط قال وإما أن يكون دخل له دخل في ب ا هو مباشرة ل ا هو ش ر وإنما هو إلى ينقسم قال السبب سبب ثلاثة أ ق سبب ا م هذا ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م في سبب شرعي وعرفي س ب ب وسبب ف س ي السبب الشرعي هذا الذي له دخل في الاهلاك سبب شرعي مثل ش ه ا د ة من تقبل شهادته على أ ن فلان قاتل قالوا فلان قتل عامدا متعمدا أ ت و ا بالبيت على أ ن ه قاتل فذهب القاضي وقتل المدعى عليه سبب الموت الان وشهاده الشهود, لولا شهادة الشهود لما وجد الموت بشهادتهم مات هذا ا ل إ ن س ا ن و ف ي ع د م شهادتهم ما يموت إ ذ ا هذا السبب يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لكن ا ل سبب إ ي ش مصدره مصدر الشرع لولا الشرع العقل ما يقضي مثل هذا ق د يقضي و ق ا د لا يقضي نعم هذا حكم ش ر ع ي م ص د ر الشرع و أ م ا السبب ا ل ع ر ف ي أ و العادي هو الذي لا يكون الموت به و إ ن م ا يكون عنده كما لو أ ن إ ن س ا ن ا قدم ل إ ن س ا ن سما في الطعام ف أ ك ل ه ومات جرت ا ل ع ا د ة في الكون في قوانين الله تعالى ا ل ك و ن ي ة أ ن الذي ياكل السما يموت لولا وجود السم لما مات ل ن هذا السبب لا يحتاج لشرع قبل الشرع وبعد الشرع الذي ي أ ك ل السم يموت بينما ش ه ا د ة الشهود ما تؤدي إ ل ى الموت عقلا لأن الإنسان إذا كان ظالم ليشهد ألف شاهد على قاتل يقول قتلت أحصل الله العقل قد يقضي وقد لا فالقضب بالقتل الشهادة هو الشرع الذي أثر بالموت أنه أنا أثر أو كان بباني يعني عند عند إذا شاهد بالموت مستبت تسبب السم يقضي يقضي هو هو قد وقد ا ل ع ا د ة وقوانين الله تعالى في هذا الكون وأما الموت يقول وإلا لولا لما ما السدب الحسي الذي قال كالإكراه يقول إنسان لإنسان اقتر فلانا إلى حدث ما ما والعادة وإنما جرى واحد قتلتك إكراه في أن يُعزى مشرع جرى ويقول إ ن س ان أقل ق ت ل ف ل ا ن ا و إ ل ا قتلته هذه ا ل ث ل ا ث ة تسمى أ س ب ا ب أ ث ر ت في الموت أ ث ر ت في إ ز ه ا ق الروح أ ث ر ت في ا ل ه ل ا ف في ا ل ا ط ل ا ف عبر كما شئت إ ذ ن ا ل أ م و ر ا ل م ؤ د ي ة إ ل ى ا ل إ ت ل ا ف ث ل ا ث ة إ م ا ا ل م ب ا ش ر ة و إ م ا ا ل ش ر و إ م ا السبب والسبب ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة ي ق س م إ م ا أ ن يكون سببا شرعيا و إ م ا أ ن يكون سببا عرفيا أ و عاديا وسيتكلم إ م ا أن يكون ا و س ي ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى على هذه الامور ل ل بالتفصيل ث ا ة أو الأبور الثلاثه بالتفصيل ا ن ب ة للشرط قلنا الشرط ما يؤذي إلى وإنما ي ر عنده ا لولاه لا, لو لا ما بالإهلاف أقسامي به لكنه لأن سيتكلم على موجه أثر ا ل إ ه ل ا ك ي بالسبب الشرعي والعرفي س ب ب ا ل والعزفي س ب ب ا ل فقال فلو شهدا شهد بقطاف كيف يشهدان ب ا ل ق ط ق ا ل قالوا إ ن ن ا ر أ ي ن ا فلانا يقتل فلانا عامدا وثبت أ ن ه م ا ان هذا الرجل فعلا قتله عمدا عدوانا فلو شهدا ب ق ص ا ف فقتل القاضي ا ل آ ن القتل لمن يعزى ما يعزى للقاضي القاضي ا ت ب ا ن انهما ممن تقبل شهادتهما ما قصر في هذا قاضي منفذ قاضي عمل أ ن ه نفذ شرع الله تعالى بين الناس شهد رجلان ب أ ن فلانا قتل عمدا عدوانا فقتله القاضي ف ا ل ق ت ل بسبب ا ل ش ه ا د ة لكنهما بعد أ ن قتل القاضي الجانيه حتى ا ل ش ه ا د ة جاء إ ل ى القاضي ورجع قال والله نحن ا س ر ي ن عليه نحن شهدنا شهاده、زوج. ما قتل هذا ا ل إ ن س ا ن فما هو الحكم في هذه الحاله ن ن ا يقتل بها أو يقطع قطعين فقطع على مثلا بها شهد إذا أو قال لزمهما القصاص يجب أ ن يقتص من الشاهدين ل أ ن ه م ا تسببا في إ ه ل ا ك ه بما يقتل غالبا وهو الشهاده ة ا ل ش ا غالبا لأن الشهادة إذا شروطها وأركانها لابد أن يقام الحد على المشهود、عليه. لابد أن يلزمه ما أدت ما أدت إليه الشهادة ما به أو ما به شهود. قال تكراح الحسي د أدت أدت شهد شهد شهود ة تقتل توفت لأن على عليه يلزمه إليه ولذلك به به أشبه أن أن أو بل هذا أ ب ل غ منه م ه ذ اذا إ قالا في رجوعهما رجعنا وكنا قد كذبنا عليه وكنا نعلم أ ن شهادتنا سوف تفضي إ ل ى قتله اما إ ذ ا قالا والله نحن كذبنا عليه لكننا لا نعلم أ ن ه نقتل بشهادتنا هكذا ا ل د ع ا ي ة قالوا كذبنا عليه لكن نحن لما شهدنا ما كنا نعلم أ ن شهادتنا سوف تفضي إ ل ى قتله قال ننظر إ ذ ا كان لكلامهما مخرج فعلا وجدناهما لا يعرفان أ ن ا ل ش ه ا د ة تفضي إ ل ى الموت كانا أ ن ك حديثي عهد ب ا ل إ س ل ا م أ و كانا بعيدين عن م و ا ط ن العلماء ب أ ن ا ل شاء ف ا ل ب ا د ي ة ثم استدرجهما الشيطان فشهدا بمثل هذه ا ل ش ه ا د ة وهما لا يعلمان ا ن تفضي إ ل ى الموت في ظنهما أ ن ا ل م ش ه د عليه سوف يسجن مثلا أ و سوف يعذر او يعذر و يدفع ا ل د ي ة مثلا ولكنه قتل ف إ ذ ا قالا نحن تعمدنا كذبنا عليه ولكننا ما كنا نعلم أ ن شادتنا تفضي إ ل ى موته قال هذا ما يقتص منهما نعم يعذران ي أ خ ذ ا ن ب ق ي ة ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ر ت ب ة على مثل هذه ا ل ش ه ا د ة ا ل ك ا ذ ب ة لكن م ا يقتص منهما نعم يعتبر في هذه الحاله ة لم ل يجب ي ع م القصاص بل تجب عليهما زية شبه ل ع م ديه ق شبه العم د ت ا أمور فينا نحن ردها ل قذبنا عليه ونحن نعلم أ ن ا ل ش ه ا د ة تفضي إ ل ى الموت لكننا لما شهدنا كنا نظن أ ن ه توجد فينا عيوب ترد شهادتنا شهدنا لتخويفه ولكن في زعمنا أ ن القاضي ة حينما يبعث المزكي في الشرع عندنا ما في مكتب ش ه ا د ة كما يوجد الان في العصر والذل و ا ل ا س ت ب د ا د والطغيان البشري مكتب تقمر ظلم ظلم شهادته شاء وحدش الشرع هذا والعقل أي في يقول إنه ظلم ل أ ن الناس بدون ذمم في الدنيا وما أ ك ث ر الناس الذين يبيعون ضميرهم بمبلغ يسير من المال في ا ل إ س ل ا م ما يوجد هذا في القوانين ا ل م ا د ي ة القوانين التي وضعها المشهد يوجد هذا نعم في الشرع إ ذ ا جاء الشاهد ي ش ه د أ ي ا كان لا بد أ ن تثبت عدالته لا بد أ ن يكون عدلا ف إ ذ ا كان الرجل معروفا ل يحتاج إ ل ى ت ز ك ي ة فبها ونعمه وإلا فلابد أ ن يبعث القاضي موظفه الذي يسمى بالمزكي الى مكان هذا الشاهد حتى ي س أ ل الناس عنه ويتحقق القاضي أ ن هذا الرجل ممن تقبل شهادته عند ذلك نقبل ش ه ا د ت ه فهما قالا نحن شهدنا ونعلم أ ن الشهاده سبب في القصاص و ف ي ق ص ص منه لكننا نعرف نعرف أ ن ه توجد فينا عيوب سوف ترد بها شهادتنا لكن القاضي ما وضع يده على هذه العيوب فقتل به هل يعتبر هذا القتل عما قال ما يعتبر أ ي ض ا قتلان عم ما يعتبر سببا يفضي إ ل ى القصاص نعم فتجب ي فيه هي تشبه العم طيب إ ذ ا شهدا ثم ر ج ع و ق الا ان يعترف الولي بعلمه بكذيبهما والمراد بالولي يراد به ولي الدم فاذا قال ولي الدم انا اعلم انهما كاذبا لا يستحق القصاص عليهما لانه يعلم كذبهما وكان من المفترض به أن يبين ه ذ ان ع م إلا أن يعترف الولي وقلنا يراد بالولي ولي أن يعترف الولي بعلمه ا الدني ل ل ولي و ي أن ت ر ف ا و ل ل ي ب ع ب ك ذ ب ه م ا فلا قصاص عليهما حينئذ ل أ ن ه م ا لم ي ل ج أ إ ل ى قتله لا ع س ا ن ولا ش ر وكان ب إ م ك ا ن ولي الدم أ ن يقول إ ن ه م ا كاذبان في شهادتهما و أ ن يبين هذا وعند ذلك ما كان قتلا صاحبه في ا ل أ ص ل فكونه سكت ما نستطيع أ ن ن ع ذ و القتل إ ل ي ه م ا فصار قولهما شرطا محضا ت ح ف ر البئر طبعا من يجب ا ل ق ط ا ص إ ذ ا هذا م ا قال فيجب ا ل ق ط ا ص على الولي ل أ ن ه كان يعلم كذبهما وسكت عليه وكان ب إ م ك ا ن ه أ ن يبينه فصار هو المتسبب بقتل ذلك الرجل فيجب على الولي ا ل ق ط ا ص أ م ا لو قال الولي أ ن ا عرفت كذبهما لكن ليس قبل التنفيذ و إ ن م ا بعد التنفيذ عند عليهما على وعلى لأنهما سيدنا هناك هنسمى فائدة محمد ذلك حصل القصاص بالقتل وصلى الله آله ما تذببا الصور نشاكيها وسلم القرى